تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل يشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم ستكشف بعض آيات من سورة الروم ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم فهل لما يحدث الآن من أحداث في البر والبحر والجو علاقة لأعمال الإنسان وكيف أهلك الإنسان الأرض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 وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فلا عجب أن يصيب الناس في جاهليتهم وشركهم ما يصيبهم من فساد في البر والبحر المقصود بالفساد هنا ليس الفساد الديني أو الفساد الخلقي لأن هذا سبب هذه الأشياء بما كسبت أيدي الناس لأن المراد بالفساد ما يحدث في الكون من اختلال وانحلال وتخبط وبلاء وغلاء الأجسام تصاب بالأمراض، الأرض تصاب بالجذب، المياه تشح، كل شيء يختل، وذلك. بما كسبت أيدي الناس وهذا الذي حدث في الجاهلية هو قاعدة عامة يعني القرآن يقرر هذا ما حدث هو ما يحدث الآن وما يحدث غدا أن ما ينزل بالناس من مصائب وشدائد وأزمات سببه عمل الناس هذه القاعدة يجب أن تحفظ الله سبحانه وتعالى خلق الكون مكتملا في غاية من النظام والإحكام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإنسان ربنا وضع له نظام محكم الأرض مهيئة صالحة للمعيشة صالحة للإنباء جعل لكم الأرض ذلولة جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجادة ولكن الأرض الصالحة أفسدها الإنسان وذلك القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بعد أن خلقها الله صالحة لكم لا تفسدوها بالإجرام ولا تفسدوها بالعمل السيء يأكل بعضكم حقوق بعض ويضيع حق الله عز وجل فتختل الأمور انظر ما يجري في عالمنا اليوم كل شيء مختلف في حياة البشر الناس أفسدوا البيئة الله تعالى الذي خلق دعلا نظاما ميزان للكون كما قتع على الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولكن هذا الميزان الكوني الناس أخلوا بهذا الميزان وطغوا في الميزان وأخسروا في الميزان فكان ما, ما, ما نرى من الشكوى من فساد البيئة واختلال التوازن في البيئة وثقب الأذون يعني القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر ونحن نقول نظار الفساد في البر والبحر والجو في العصر نزول القرآن ما كانش هناك علاقة بالجو فلو قال في الجو ما كانش الناس يقول إيه الجخل الجو إحنا نعمل إيه في الجو لكن الآن إحنا حتى نتدخل في الجو وثق بالأذون وهذه الأشياء البحار فسدت من التلوث موقع الزيت وهذه الأشياء تأكلها الأسماك والأشياء وتسبب للإنسان تلوث الهواء وتلوث التربة وكل شيء ملوث حتى الضوضاء التي تلوث ما يجري هذا هذه الفيضانات الهائلة ماذا هذا الجو الحرارة البالغة فوق الستين وساعات يمكن توصل سبعين ولا ولا يعلنون عنها هل رأ الناس قبل هذا وفي بلاد أخرى تحترق من قلة الأمطار وبلاد تغرق هذا مما هذا كله ليس ظلما من الله عز وجل وإن نما يقول القرآن ظهر الفساد لاختلال ولانحلال ولاضطراب في البر والبحر وفي الجو أيضا البر والبحر كل هذا بما كسبت أيد الناس بسبب سوء الأعمال أعمال الناس بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس يعني بأعمالهم حتى وإن لم تكن من عمل الأيدي كلمة كسبت أيدي الناس أي ما قدموا ما قدموه من أعمال وإن لم يكن بالأيدي إن لم يكن من أعمال الجوارح النفاق مثلا من أعمال القلوب الكبر الحق الحسد الغضب حب الدنيا حب المال حب الشهوات ده كله ليس من العمل الأيدي ولكن القرآن حينما يقول كسبت أيديهم أو قدمت أيديهم هو كناية إن هذا من عمل الإنسان القرآن يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ثاني عففي هذا من الفخر والتكبر والزهو على الناس هذا من عمل القلب من أعمال القلوب من معاصي القلوب ولكن نقول ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد فما نره في هذا الكون من اضطراب هو من عمل الناس ولو أن الناس التزموا بمنهج الله عز وجل بالإيمان والتقوى ما حدث لهم هذا القرآن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. ما معنى آمنوا واتقوا يعني مش الناس يمكن فاهم إنه إيه؟ أما الناس يصلي ويصوم ويذكر الله وكذا تيجي أشياء خارقة لا هو هذا المنهد الطبيعي يؤدي إلى سعة الرزق. وإلى حياة النفوس وإلى سعادة الضمائر أن كل إنسان يصبح عليه رقيب من نفسه يعمل ويجد لا يتكاسل كل واحد يؤدي واجبه ويؤديه فيحسنه لأن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان عن الإتقال أن الله يحب المحسنين مش بس المحسنين اللي بيحسن على غيره اللي يحسن العمل يتقن أن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن يتخلق بأخلاك الله الذي أحسن كل شيء خلق قرأنا في سورة السجدة سمعنا القارئ يقرأ الذي أحسن كل شيء خلق وبالامس قرأنا في سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء فهو يريد يا يعمل يتخلق بهذا الخلق الإلهي ويدقن عمله حينما يؤدي الإنسان عمله كما ينبغي كل واحد يؤدي عمله يراقب الله قبل أن يراقب الناس فانتظم الحياة كل شيء يثمر من جد وجد ومن زرع حصد هذه سنة الله فالناس يقاومون سنة الله من راعى سنة الله رعت ومن صادم سنة الله صدمت ومن أعرض عن سنة الله عقبت عقبت يتضح من خلال السياق القرآني أن ما يحدث من اختلال وتخبط في البر والأرض وحتى الجو فهو مما كسبت أيدي الناس حيث كثر الفساد والانحلال حيث أفسد عقيدتهم وأهلك الأرض بالإجرام والعمل السيء وأكل حقوق بعض وهذا كله لا يحدث عبثا ولا يقع مصادفة إنما هو تدبير من الله وسنته وهذا ليس ظلما من الله لعبده وللحديث بقية مع تأملات قرآنية